أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ نُبِعْثُ لَنَا مَلِكًا اِذْ قَالُوا لَن نَّجْعَلَ لَهُ مَعْبَدًا لَّن نَّمَسَّ لَهُ مِنَ الدِّينِ شَيْئًا وَلَن نَّقُولَ لِأَحَدٍ إِنَّا فَاعِلُونَ قَالَا هَل لَّعَنْتُمْ ۖ أَمْ هُمْ عَن قَوْلِهِمْ مُعْرِضُونَ عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا الله هو عليم بالظالمين وقال لهم نذيرهم ان الله قد بعث لكم قائما تمليك قُل انَّمَا يَقُولُونَ لَنْ يَغْلِبَ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مُحَقُّبٌ بِالْمُرْتِجِ مِنْهُ عَلَمْ يُؤْتَسَاعَةً مِنَ الْمَنَارِ قطن في العلم وجسمه والله هو يملك من يشاء والله قَالَنَا نَبِذُ بِالَّذِي يُؤْمِنُ إِنَّا آيَةٌ مُرْكَلِئٌ أَن يَئْتِيَكُمْ مَوْتٌ فَتُبْتُ فِي جَنَّتِنَا نُطْعِمُ وَنَسْقِي وَبَنِ قِيَن تُمّ مِمَّنْ مَلَكَ لُوسَا وَآلُهَارُنَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ